بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين اننا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 استلبق وتركنا يوسف عندما تاينا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سوالت لكم ام أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلا دل وهو قال يا بشرا هذا غلام وأسره بضعه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 فعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم ولم. مَا وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 110. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 118. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 119. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب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 نمت كانوا وآتت كل واحدة منهم سكين ووقالت وقالت, وقالت خرج فَلَمَّا فلم ما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن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 وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْكَ إِنَّ وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ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 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إِلَّا نبداتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك ما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها أنتم سميتها أنتم وَبَأْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابساتي يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتونى به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزر ان الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبو منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ الْكَيْلُ الْكَيْلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَجْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُمُ 119. على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 ذلك كيد يسير. قال: لن أرسل له معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أي يحاط بكم.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 وَذَخُونُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى وأوليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسمين قال معاذ الله أن خُنَّا إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا ازْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا قال كبيرهم الم تعلموا ان أَبَاكُمْ قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح الارض فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 국민 tilbage hjemlade du it 6. Og høre, og وَمَا Anfang, du بِمَا det وَمَا i avez 4. Og underk foresmåelse og du er التي 4. Åskelig وَإِن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 117. عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 118. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن ما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهب فتحسس من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إن إنه لا يئس من الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما سنا وأننا وجئنا ببضاعه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 قالوا ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا أَخِي قد من الله علينا اللَّهُ من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت لعيه قال اب انني لا ريح يوسف لولا انتم فمدون قَالُوا تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قبل قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بإذ أخرجني من السجن وجاكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان. وجاء بكم من البذو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رَبِّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 هم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون